كَت آيات تت لا عَكُ فَك تُ معلَ أَعقابِكُ تَكِ صود مستسْك برينَ بِهِ سَامِتَ جود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 بَلْ جَاءُوهُم بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُون وَلَوْ ابْتَغَى الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ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 مستقيم وان الذين لا يؤمنون بالاخره عن الصراط لناكبون